تَنَ فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا وعبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسطات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج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 اذ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ طَعْمِيدَ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ مُتَحِيدًا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدِ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ۚ الْقِيَامَةُ كَانَتْ مَوْعِدًا لِّلْكَفَّارِ الْعَنِيدِ مَن معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه رب لم ولدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوم نقول لجحنم ما هلم تلاتي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 نحيص ان في ذلك الذي اكرى لمن كان له قلب او الق سمع وهو شهيد ولقد خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام في ستة أيام وما مسنا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 يوم يسمعون الصيحة بالحق ذَلِكَ يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشطق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بِمَا يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعين